محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين نوركم لا سلاسمهم اللي قالوا بتتردد واللي محب حبهم اسمه مجنون عاشقهم انا يا ناس من صغري هذا الحسان ابوهم وائل دم ما تشهد عوض وسمه ونروحيهم ما كنا الهوم من سمه من النار نختم وباكر هم اللي شفعون كنا الهوم منتمي من النار نختم وباكر هم المنتج المنفذ لهذا العمل مؤسسة الخليج الإسلامية باداره بشار الساعده ومؤسسه بنت الهدى الاسلاميه باداره رامي حسين صحه مرضتهم علي منواي ولهم انشكي شكواي غابت ظلمت دموعنا نزلت فيهم يا انت قهر عدى منك نريدن الامل لقلوبنا اللي تنون. اللهم العجل منك نريدن الامل لقلوبنا اللي تنون. محمد وعليب فاطمة والحسن والحسين الواحد فيه حبهم اسمه مجنون الضيوفهم تحلم العين القايمهم انا وين ابوهم اكبر كنز ضد نار الحرز لهم بيش نوفيل دي وفما يصفون يوصفون حبهم ما ينوصف الفلفف من اللطف ما يوصفون يصفون ومن علي ب فاطمه والحسن والحسين النوريكم بس نسماهم انا مولا في القران نزل وبه الدين اكتمل وحي فيه من الله قول الله اسمعوا وتركت فتبعوا من بعدي لا تضلوا اتفقت من بعدي لا تضلوا محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين نوركم اسمع اسمهم بالقلب تتردد والموحد فيها حبهم اسمه مجنون اسمعهم بالقلب تتردد نور الكون من كلمات أداء الرادود الحسيني وسام حيدر الكناني الهندسه الصوتية والمكساج ابو عادل الركابي التوزيع عامر الطائي التصوير والمونتاج مرتضى زهيري